وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلال أيها في الله والأخوات في الله إن نعم الله عز وجل علينا تترى نعم عظيمة بدءا من نعمة الإسلام التي هي أعظم نعمة على الإطلاق اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبيا رسولا فليحمد الله العبد والآن بأن جعلهم ربنا مسلمين له ملة إبراهيم حنيثا وما كان من المشركين كيف بك إذا كنت يهوديا أو نصرانيا أَوْ وثانيا أو مجوسيا أو بوثيا الله أن جعلك مسلما موحدا ثم بعد ذلك نعمة السنة أكرم بها من نعمة عظيمة يوم أنتها الكثيرون في طرق متعددة بدع النقراء وسبل على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم لما خطى طريقا مستقيما وخطى على جنباته طرقا قصيرة منعرجه قرى قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله وهذه سبل على جنبات هذا الطريق على كل رأس طريق شيطان يدعو اليه فحبب الله إليك أيها المسلم وحبب اليك ايتها المسلمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قال ومن يابا يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى وربنا عز وجل في كتابه الكريم يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فامته ويقول وان تطيعوه تهتدوا ويقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او, أن أو, أو يصيبهم عذاب اليم فأنت أيتها المسلمة حبب الله إليك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تلتفت إلى غيرها من السبل ومن السنن, السنن التي اخترعها البشر وهي بدع وضلالات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبروا عليها بالنواجذ فحبب الله إلى قلبك سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتداء عملا بها تحاكما اليها صدعا بها دعوه اليها وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فكم من امراه وقعت في شباك البدع إما في طرق صوفية أو في دعوات حزبية أو أبعد من هذا ربما ابتعدت عن السنه مطلقا فصارت تتبع المعاصي وطرق الشيطان والاضواء والشهوات فلتحمد الله طالبة العلم ان حبب الله الى قلبها سلوك سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم تتخذ راسا تجري وراء وراءه كرؤوس الجماعات والطرق الصوفية بل بضاعاتها قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الإرفان ولذا نعمة أخرى قد امتن الله بها عليك أيتها الطالبة أن حبب إلى قلبك طلب العلم الشرعي كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد رفع الله مكانه العلم والعلماء قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ويقول الله عز وجل أيضا قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباد ويقول الله عز وجل أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين دل ذلك على انه من لم يتفق في دين الله لم يريد الله به خيرا فانت ايتها الطالبه قد حبب الله اليك طلبا لهم تعكفين على كتاب الله قراءه وحفظا وتدبرا وعمل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول الله عز وجل أيضا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ويقول الله عز وجل أيضا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ويقول الله عز وجل ايضا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم من حديث أبي أماما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري من حديث عثمان والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوى ما ويضع به آخرين رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفره الكرام ضارر والذي يقرأ القرآن ويتاتع فيه وهو عليه شاق له أجران والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لله أهلي وأهل القران هم أهل الله وخاصته رواه النسائي من حديث آناس الأدلة متكاثرة في فضل العنايه بكتاب الله قراءة وتعلما وتدبرا وعملا ودعوة إليه فأنت قد حبب الله إلى قلبك كتاب ربك تقرأينه وتحفظينه وقت أن أقبل كثير من النساء على قراءة المجلات. وعلى قراءة القصص والروايات وعلى متابعة الهابطات حبب الله إلى قلبك كتاب الله فأنت تقومين به آناء الليل وأطراف النهار ونبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق فلتحمد الله طالبة العلم أن أقبلت على كتاب ربها حفظا وعنايه ولها في كل حرف آجر وحسنات متتابعة قل ذلك فضلا من الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالعنايه بالعلم ايها الطالب ويا ايتها الطالب نعمه عظيمه فكم من محروم منها كم من انسان قاء اثر الدنيا يجري وراءها يطلب الدرهم والدينار وقد أعرض عن العلم وكم من امرأة شغلتها الملابس وشغلتها أيضا الحياة الدنيا تتابع الموضات وتتابع الصالونات والجلسات ونحو هذا وأنت ايتها الطالبة قد أعرضت عن هذا كله انما تعتنين بكتاب ربك فباخ باخ لكل طالبة ائتمت بكتاب ربها وبسنه نبيها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصعدت بهمتها صعدت بهمتها للهناية بالعلم فهو يحتاج الى الصبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والا وعالم او متعلم فتاملي ايتها المسلمه طالبه العلم كيف أن الله قد لعن هذه الدنيا باسرها بزهرتها بفتنتها لعن ربنا واستثنى أهل العلم طالبا وعالما فطالبة العلم يوم ان أكرمه الله بأن توجهت بقلبها إلى طلب العلم النافع ينبغي أن تحرص غاية الحرص فطلب العلم لا ينال براحة جسم العلم تعطيه كلك يعطيك بعضا فلا تحسب أن الطالب أن طلب العلم يأتي في ليلة أو عشيات أو يأتي في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين لما سئل أحمد بن حنبل إمام اهل السنة إلى متى تطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة طلب العلم طريق طويل فينبقي على طالبة العلم أن تشحذ همتها وأن تتصبر في تحصيل العلم النافع وعليها أيضا أن تعلم أن العلم قال الله قال رسول فتعمد إلى العناية بالأصلين العظيمين تقبل على المختصرات قبل المطولات ولتكن لها منهجية واضحة تسترشد بكلام أهل العلم لا ينبغي لها أن تخوض في كتاب كبير مطول وتعرض عن المختصرات ولا ينبغي لها أن تعيش مشتتة كما قال الشاعر ومشتة العزمات ينفق عمره حيران لا ضفر ولا إخفاق لا ينبغي أن تشتت نفس أن تشتتي نفسك فطارت في الأصول الثلاثه وطارت مع البيقونية وتارة مع أحكام التجويل وأخرى أفضل شيء أعكف على كتاب الله شتات لا شك أن الطالب تحتاج إلى توجيه ومن هنا ينبغي أن تلتزم الطالبات بالمقرر حسب المستويات كل هذا من اجل أن تتدرج في طلب العلم فتبتدئ بصغار العلم قبله ولا ينبغي لطالبات العلم أن تقفز من مستوى إلى آخر دون أن تتقن فإن من طلب العلم جملة فاته جملة إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي فمن الأخطاء لدى بعض الطالبات أنها تنتقل من مختصر إلى آخر قبل أن تتقن وكذلك أيضا ربما تحدث نفسها بشهادة أو بسمعة أو بثناء أو بمدح هذا يفسد النوايا عليك أن تخلص لله عز وجل في طلب النهين وان تبتغي وجه الله عز وجل فقد قال ربنا في كتابه الكريم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما لم يخلص الطالب وما لم تخلص الطالب فإن جهدا يذهب هباء وكذلك ايضا يكون عليها وبالا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول الله أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا تقدم الطالب على ربها فيكون طلبها وبالا لما؟ لأنها لم تكن نيتها خالصة تريد أن ترفع الجهل عن نفسها وتريد أن تتعبد ربها بعلم صحيح لا إنما أرادت الشهرة وأرادت السمعة وأرادت أن يقال كذا وكذا فلا ينبغي لطالبة علم أن تلطخ نيتها بهذه القاذورات وعليها تخلص لربها في طلب علم نافع فتنتفع هي وينتفع زوجها وتنتفع هي وينتفع إخوتها وينتفع منها أبوها وتنتفع منها أمها وتنتفع منها خالتها وتنتفع عمتها وتنتفع جارتها وتنتفع صديقتها وتنتفع زميلاتها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من دعا الى هدى كان له اجر من تبعه الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فينبغي على طالبة العلم إن, أن تصحح القصد والنية فإنك متى جلست لطلب العلم فأنت في عبادة عظيمة من أعظم عبادة لا تستطيعين أن تصلين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الا بالعلم ولا أن تصومي كما صام النبي صلى الله عليه وسلم الا بالعلم ولا أن تعتمري أو تحجي الا بالعلم ولا ان تأمري بمعروف وتنهين عن منكر الا بالعلم وقبل هذا لن تصحي عقيدتك إلا بعلم قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فينبغي للمسلم أن تصحح حنيتها بل ينبغي علينا جميعا أن نصحح النوايا في طلب العلم مخلصين لله عز وجل نبتغي رضوان الله عز وجل والأجر من عنده ثم نبتغي أن نرفع الجهل عن أنفسنا ولذا ينبغي أن تستشعر ايتها الطالبة أنك تجهلين من دين الله كثيرا من أجل أن تتشوق إلى العلم أما إذا جئت إلى العلم وأنت شامخة بانفك فلن تنالي العلم أبدا العلم معاشر الإخوة يحتاج إلى تواضع ويحتاج إلى ذل وافتقار لربك لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يخر ساجدا على الأرض ويطرح التراب على رأسه ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل هذا وهو البحر في العلوم الذي لا تكدره الدلا. فعليك يا طالبة العلم أن تقدم على طلب العلم مفتقره إلى ربك مؤترفة بجهلك فكلنا نجهل في هذا الدين أضعافا أضعافا وعليك أيضا أن تحذري من معوقات الطالب منها نية فاسدة تريدين شهرة، تريدين سمعة، تبحثين وراء شهادة، أو قد يخرج يخرجك من بيتك أمور دون هذا بكثير. إذا كانت الطالبة تخرج من بيتها من أجل أن تستروح في المدرسة، أو من أجل أن تلقى فلانة وفلان. كل هذا يدل على استخفافها بالعلم وعدم صدقها في الطلب وما أسرع أن تنصرف فإن العلم لا يقبل مثل هذا الغثاء وعلى طالبة العلم أيضا أنت تعلم أن المقصود من العلم الشرعي هو العمل به هو العمل به لا أن تتعلمي وعملك في جهة وما تعلمينه في جهة أخرى سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فعلى المسلمة طالبة العلم أن تعمل بعلمها وأن تجاهد نفسها، فإن حياة العلم أن تعمل به، لا تسعدين أبدا ما لم تعملي بهذا العلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوتنا، أسوتنا كان عمله ديمة. كان يعمل بما اوحاه ربه اليه ولذا كثير من الأمور التي تكدر الطالب والطالبه وتجرهما إلى الانقطاع هو عدم العمل بالعلم تجد عنده معلومات وافره لكن بسبب انه خالف مقتضى العلم يشعر بضلك بضيق بحراج بقلاق بسامه بكابه لما لأنه يعمل بخلاف ما تعلم فاحذري ايتها المسلمة طالبة العلم أن يكون هذا العلم حجة عليك كما في حديث أبي مالك الأشعر عند مسلم والقرآن حجة لك أو عليك فلا تحسبين أن هذا العلم أمرا هينا هو ميراث نبينا هو ميراث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر فعلى طالبة العلم أن تحذر مثل السوء كمثل الحمار يحمل أسفارا وعلى طالبة العلم أيضا أن تتخذ العمل بالعلم وفق السنة فلا تتمطع ولا تتشدد تتشدد ولا تتعمر لا قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عند دا مسلم هلك المتمطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون عليه أن تعمل وفق السنة وإياك إياك أن تحرمي شيئا قد أحله الله أو أن تأمري بشيء لم يأمر الله به ولا رسوله فهذا تشدد ولا يشاد الدين أحد أكمل إلا غالبا كم قد كان من الأخوات الفضليات ضيقنا على أنفسهن بالتشدد بالتمطع بتحريم ما لم يحرمه الله فضاقت صدورهن حتى تركنا الاستقامة لا نعمل وفق السنة نأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر وفق السنة ندعو إلى سبيل ربنا وفق السنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة وزادن بالتي هي أحسن وإن إذا ينبضي أن تعملي بالعلم دون تلطع دون تعمق، دون تشدد دون أن ينفر أو أن تنفري من حواليك فكم من أخت مستقيمة نفرت منها أمها ونفرت منها أختها ونفرت منها جارتها عمتها خالتها بل قد, بل قد نفسها تنفر منها كلها هذا بسبب شدتها وتنطعها لا ينبغي أن نترفق في إيصال العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل فأكثر الناس فأكثر الناس يجهلون ليس معاندين لا ولا متكبرين لا إنما جهل يجهلون فالواجب عليك أن تترفق بهم ما كان الرفق في شيء أكمل إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليبا القان لم من حولك الكلمة الطيبة صدقه فإذا كانت الطالبة صاحبة أسلوب حسن وعبارة طيبه فإن الناس يقبلون عليها ثم بعد ذلك أيضا الناس يتاثرون بالفعل أكثر من القول اذا كنت تدعينهم الى الى الاخلاق الطيبه وانت تصرخين في وجوههم وانت ايضا ترفعين الصوت عليهم ولربما ايضا تعبسين في وجوههم ثم بعد ذلك تقولين السنه السنه ما كان نبيك هكذا صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل كان يحذر من التنفير والتعسير لما ارسل ابا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل الى بلاد اليمن قال يسير ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطوع ولا تختلفا النبي صلى الله عليه وسلم لما اطال معاذ بن جبل بقومه في صلاه عيشه قال موعظه بليغه ايها الناس إن منكم منفرين فايكم اما الناس فليخفف فان من وراءه الضعيف والمريض وذا لو رغبت في هداية والديك تحبني إليه بخدمته وبحسن عبارة معه وبالتلطف وبالثناء عليه وبالدعاء له أمامه فإن قلبه سيرق ويحب السنة, ويحب السنة إذا رغبت في دعوة أخيه كذلك قومي بخدمته اغسلي ثيابه وجهزي له ما يحتاجه من إفطار وغدا وكذلك اثني عليه بخصال طيب فيه وهكذا حتى يحب السنة وكذلك أيضا أخواتك في البيت وزوجك فإن كثيرا من الأخوات الفضليات كن سببا في هداية الأزواج إلى السنة فلا تحسبنا أن الدعوة إلى الله امرا هينا وظيفة الأنبياء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كذلك ينبغي على طالبة النين ألا تستعجل إلى التصدر هذا ما هو طالبة بس حتى طلاب العلم لا تستعجل تريد أن تكون شيخا في أسرع وقت وتريد أن تفتح كتابا في أسرع وقت وتريد أن تلبس بشتا وإمامة في أسرع وقت وتريد أن يلتف حولك في أسرع وقت أعوذ بالله من مثل هذه الآفات ووالله لو وصلت وصلت أو وصلت إلى هذه المنزلة لا علمت أنك قد وقعت فيما أزعت قد كنت في عافيات من هل تظن أو تظني أن فتح الكتب امرا سهلا التدريس امرا سهلا أنت توقعين عن الله عز وجل أنت تتكلمين في دين الله عز وجل لو أن جارا اتينا به فاذا به ليس بنجار ربما ضربناه هكذا يا اخوان اتينا به من اجل ان يصلح الباب فاتضح انه ليس بنجار ماذا نفعل له ربما نضربه طبعا اقول ربما لكننا ننصحه ونقول انصرف لكن بعض الناس ربما يضربه من أجل انه انتهى مهنه ليست لا فكيف تلج إلى دين الله وأنت لست بفقيه؟ وكيف تتكلم في كلام الله وكلام رسوله وليس لك علم صحيح كيف, كيف؟ والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة ولا تقول لما تصف السنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب إن الذين يفترون على الله الكذب أكمل لا يفلحوا فيا عبد الله يا أمة الله ترفقي بنفسك وكذلك أيضا عليك أن تتقني القواعد والتعريفات والحدود والضوابط والاصول حفظا متقنا حفظا متقنا لا أن تعتمد على مجرد الفهم لا بد من ضبط العلم أصولا ولا بد من ضبطه قواعد ولا بد من ضبطه أيضا لمعرفة الفوارق في المسائل اما ان تلجي الى العلم بثقافه عرفت شيئا من اصول الثلاثه وعرفت شيئا من البيقونية وعرفت شيئا من وعرفت شيئا من الاجرومية وبعد ذلك قالت الحمد لله قد صرت طالبة علم هاتوا لي الكتاب كي أدرسكم لا ليس الأمر فوضى وليس الامر على هذا الحال بل كان سلاحنا لا يتصدر للتدريس الا من زكاهما من, من العلماء متى افتى مالك حتى شهد له سبعون سبعون عالما من علماء المدينه افتى افتى نحن اليوم ما أن يدرس كتابا أو كتابين الله أعلم ماذا فهم منهما يستعجل إلى التصدر احذر، فإن الحدث إذا تصدر فاته الخير الكثير فاته الخير الكثير لا تتصدرين للتدريس إلا إذا شهد لك العلماء. أو الأشياخ الكبار طلاب العلم الكبار الذين هم وأهلون لتقويم طلبة العلم أما أن تتصدر الطالبة وإذا شعرت بأنها شيخة فلن تستزيد من العلم الغالب يقول قد صرت شيخة ليس هناك حاجة الكل يقولون يا شيخة يا شيخة هكذا والله المستعان على طالبة العلم أيضا أن تلتزم بالحجاب الشرعي الذي أمر الله به التزاما صحيحا بأن يتوفر في لباسها شروط الحجاب المعتبرة بأن يكون جنبابها واسعة فضفاضا واسعا وكذلك أيضا أن يكون مخصرا وأن لا يكون زينة في نفسه فبعض العقرات تلبس فضفاضا واسعا لكنه براقا لما عاد النظر إليها فهذا من التبرج كذلك أيضا أن يكون مزخرجا مزخرج برسومات وبنقش هذا ايضا من التبرد اقبح من هذا ان تخرج من بيتها متعطره والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا خرجت المراه من بيتها متعطره فهي كذا وكذا وفي روايه زانيه فانظروا الى قبعي هذا الأمر وعظيمي هذه المعصية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صنفان من أمتي لم أرهما قوم أو رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات ما مميلات رؤوسهن كأسلمة بخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحان وإن ريحان من مسافة كذا وكذا مائلة ربما بعض النساء تلبس جلبابا واسعا لكنها تتكسر في مشيتها فهي متوعدا بهذا الوعيد الشديد لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها أو لربما تجعل, رأس تجعل شعر رأسها كسنام البعير فيبدو واضحا انها قد جمعته فوق رأسها وهذا أيضا محرم فعلى طالبة علم القدوة أن تكون في جلبابها كما كنا الصحابيات الفضليات وأمهات المؤمنين ينبغي أن تكون قدوتها نساء الصحابه أما أن تلبس جلبابا يكون به محاذير ومعها كتب أين تدرسين أدرس في المدرسة الشلاثية لا أنت تدرسين في المدرسة الخلاثية المدرسة السلفيه تعلم البنات والأقوات والنساء على ما كان عليه الصحابيات وأمهات المؤمنين من الحياة والحشمة والتستر الإيمان بضع وسبعون شعب اعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها يا بني أنت إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وجاءته إحداهما تمشي على استحياء فينبغي لطالبة النهر إذا مشت من بيتها إلى المدرسة أن تكون في غاية من الاستحياء تتأطئ راسها تغط طرفها وقل للمؤمنات يغضنا. من عبصارين لا يحسن بطالبة علم أو بالمسلمة مطلقة أن تلبس خمارا على وجهها ورأسها ذات اليمين وذات الشمال لا يحسن بك هذا بل الحياء يقتضي أن تطعطي رأسها خجلا واستحياء لأنه تاج المرأة المسلمة حياؤها كذلك أيضا ينبغي عليك أن تتفقدي ما قد يتهاون به بعض الطالبات تترك القفازين نسيتهما في البيت وهكذا أيضا ربما لا تستر قدميها وقد تلبس لباسا شفافه كل هذا من حذير التبرج، فينبغي لطالب العلم من اكرمها الله بطلب العلم النافع وهذا ينبغي لعموم المسلمات أن يحذرن من التبرج، وينبغي أن يلبسن اللباس الشرعي الذي أمر الله به، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. المرأة عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان ولذلك كثيرا من الاخوات ربما يتهاون نرجو الا يكون كثيرا يحصل التهاون في الحجاب الشرعي ومما ينبغي ان يعتنى به ايضا أن يكون الطالبات فيما بينهن على محبة في الله وعلى زمالة صادقة وعلى اخوه عظيمة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالمؤياء يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه فيما كانت تكون الطالبة العلم مع أخواتها على أخوة صادقة إنما المؤمنون إخوة إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا ينبغي ان تحبي اختك في الله لا لشكلها ولا لغناها ولا لخفه روحها ولا لكذا وكذا انما الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وأن يحب المرء اكمل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فينبغي أن تحبي اختك في الله من أجل أن تنعمي بذاك النداء العظيم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظنهم؟ في ظل يوم لا ظل إلا ظل ويقول ربنا أيضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقون فلا ينبغي أن تكون المحبة بين الطالبات من أجل الانس من أجل الطبقيه لأنها فتاة من عائلة راقية فأنا أحبها لأجل هذا لا هذه محبة لأجل دنيا أو أنها خفيفة الروح والدم لا هذه محبة ليس فيها ثوار أو أنني أحبها لأجل أحبها لأجل صمع دنيوي أو لمصلحة دنيوية أو أحبها لأزل الإنف والعادة كل هذا ليس من الحب بل الله لا يحذر وجه وأن يحذرنا من حلقات هذه الأقوة كالظن السيء فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لولا إذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فينبغي استصحاب حسن الظن مع من كانت ظاهره العدالة أو ظاهرها العدالة علينا أن نحمل أخواتنا على حسن الظن الأمر الآخر ومن آفات هذه الأقوة الحسد عياذا بالله أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا فلتحذر طالبه العلم وليحذر المسلم والمسلمه من داء الحسد الحسد هذا هو الذي اخرج هو الذي جعل ابليس يسعى بوسوسته مع ادم والحسد هو ايضا الذي جر اخوه يوسف الى ما وقعوا فيه والحسد أيضا هو الذي جعل القتل بين قابيل وهابيل هذا هو الحسد وهو خصلة يهود يهود هم الذين كانوا يعرفون بالحسد قال الله عز وجل حسدا من عندي أنفوسه فلا ينبغي للمسلم أن تتشبه بهذا وعليها أن تحب لأخواتها ما تحبه لنفسها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه رواه مسلم والبخاري من حديث أنس زاد الاسماعيلي في المستخرة من الخير فهم ان اختك تحفظ اكثر منك هذا من الله عز وجل هم انها تفهم اقوى منك هذا من الله عز وجل ينبغي ان تحبي لاخواتك الخير وان تدعي الله عز وجل بان يعطيك مما اعطاه فإن الله فضله واسع لكن ان تكون الطالبه تجري بالحسد فتتنقص أختها وتذب أختها وتستجلق فيتاما بسبب هذا الداء. إذا أردت أن تحقق الإيمان بالقدر خيره وشره فأنت لن تستطيع أن ترد نعمة أنعم الله بها على أحد من خلقه مهما فعلته مهما توجعتي. مهما تألمت فالنعم يعطيها الله عز وجل أنت الآن إذا حسدت هل ستوقف نعمة الله على العبد؟ أجيب هل تستطيع؟ لو تقطعت الليل والنهار إذا أراد الله نعمة بعبده فلن تقف أمامها فاشفق على نفسك واشفقي على نفسك ايتها المسلمة عليك أن تحبي لأقواتك كل خير فإذا علم الله من سريرتك أنك محبه للخير لكل الطالبات اغدق عليك من فضله الواسع واعطاك من نعمه العظيمة فإن الحاسد لا ينال خيرا إنما يموت كماذا يموت كماذا كلما رأى نعمة على المحسود تأله، فهو يعيش آلاما الليل والنهار. لا ينبغي أن نحب لبعضنا ما نحبه لأنفسنا. والله قد قسم المواهب بين عباده، فهذا فهمه أكثر، وهذه علمها أكثر، وهذه دينها أقوى. وهذه صلاتها أكثر وهذه صيامها أجول وهذه أسلوبها أجمل وهذه فصاحتها أقوى وهذه, وهذه حوارها أكثر حجة قسم الله هذا بين عباده وخلقه فلا تعترضي قسمة الله لا تعترضي قسمة الله بل ينبغي أن ترفع الأكفة إلى الله بأن يمنحك ما قد منح غيرك من الطالبات وما كان عطاء ربك محظورا فالله عطاء واسع كذلك من الآفات القيل والقال أنت ما جئت للقيل والقال ولا خرجت من بيتك للقيل والقال ولست أذنت أباك من أجل القيل والقال ولا اخذت كتبك معك من أجل القيل والقال جئت تطلبي علما تتفقه في دين الله تتعلمين الحلال والحرام جئت لهذا فلا تجعني مكتكي في هذه المدرسة زارا ذنوبا كبائرا غيمة نميمه قيل وقال فتن نعوذ بالله فتقدين وتروحين في سخط الله عز وجل جئت للعلم لا شيء غير العلم لست مشغوله بقال فلان ولا قال الا ما عندنا وقت ما عندنا وقت وكان شيخنا رحمه الله عز وجل مقبل ابنها الوادي النجم اليماني كان يحذرنا من القيل والقال كيف ستطلب علما وانت تتابع الاخبار ها الجديد جديد يوجد جديد اش عندك جديد هات جديد اش قال فلان اش رد عليه فلان ماذا قال فلان ما لك وهذا هذا هذا كله أترك هذا كله وأقبلي على العلم اقبالا كليا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكره الله لكم ثلاث قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقبل فاقلم من لقاء الناس الى لاخذ العلم او اصلاح حالي فعليك ان تقبلي على العلم من جاءتك بقال وقيل قل لها ما عندي وقت والله قال فلان وعلان ما عندي وقت انا أحفظ الان وإذا كان عندك كلام للعلماء فنحن نحب علماءنا ونستفد منهم أما قيل وقال والساحة ما ما عندي علاقة بالساحة ما الساحة إذا كان هناك كلام عالٍ فإننا نستمع لعلمائنا ونحب علماءنا والله أمر بالرجوع إليهم فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالت لك الشيخ ابو مصعب قال كذا قل ما عندي وقت طيب قول كذا ما عندي وقت قال لما كذا وكذا ما عندي وقت أقبلي على العلم أقبلي على العلم دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وتواني لا ينبغي أن تضيع العمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزولى قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن آربة ما هي الأربع يا بني أنت عن عمره فيما أثناء وشبابه فيما أبلاه وماله من اين اكتسبه وفيما أنفقه سرعة وعن علمه ماذا عمل به فعمرك ستسألين عنه دقيقة دقيقة ثانية ثانية أما قال فلان وقال علام وتعصب لفلان وتعصبي لفلان وهذه من جماعه فلان وهذه من جماعه فلان أوف لكم ما عرفتم قيمة العلم ولا قيمة طلب العلم لو بقينا نتعصب في تلكم الديار ما حصلنا علما كان شيخنا يشغلنا بالعلم ولم يشغلنا بنفسه أبدا ولم يشغلنا بنفسه أبدا، ولا حزبنا حوله أبدا، ما عندنا وقت. نحن طلبت علم، نقبل على العلم. قال الله قال رسول، قال الصحابة. أما انت مع الشيخ الفلاني، وانت أنا مع الشيخ الفلاني، وانت مع الشيخ الفلاني، وأنت مع الشيخ الفلاني. إيش هذا؟ ما هذا؟ أقبلنا على العلم فكل من رام أن يدعو كنا إليه فليس دعية هدى بل هو داعيه ضلال ولو قال أنا سلفي ولو قال أنا سلفي السلفية ليست حزبيه مقتطعة وولاء ضيقا لا فكما أخبرتك يا طالبه العلم اذا قالوا لك طالب مصعب ما عندي وقت نحترمه ونقدره لكن ما عندي وقت طيب هذا طيب انا قبلت هذا نحن قبلنا هذا لا تنشغلوا بهذا الهرى اقبلوا على العلم واقبلوا على الجد والاجتهاد في تحصيله صادقات في تحصيله عاملات به مخلصات لله رب العالمين تعلمنا من حولكنا الاباء الامهات الاخوات الجارات الارحام الخالات العمات تنشرن الخير هذا الذي ينبغي ولتكن منكم امه أكمل يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهو وينهون وينهون عن المنكر نعم أيضا مما ينبغي أن تحذره الطالب الطالبة عدم الأدب لماذا نطلب العلم ما هي ثماره الأدب الأدب الأدب في الحديث الأدب مع الشيخ مع الشيخه الأدب مع المعلمة الأدب مع الكبير الأدب مع الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا فالشيخ التي تعلمك أو المعلمة التي تعلمك لها فضل كبير عليك لها فضل كبير عليك فالواجب التادب افرضي أنها أقطعت خطا فما الذي ينبغي أن تكون النصيحه لكنها بادب النصيحه لكنها بادب فيما بينك وبينها فيما بينك وبينها النصيحة الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم وعليك أن تحسن الظن وتثقي بالمعلمة لماذا؟ لأنك لن تحصلي علما إلا أن تثقي بها أما أن تكوني متشككة أو من شكك فيها تشككت لا هذا غلط ما ينبغي الذي ينبغي أنك تثقي بها وبدينها وإذا ما حصل خطا فالواجب التنبؤ والتنبيه لكن بأدب ورفق واحترام كبير ونقدنا ينبغي أن يكون نقدا بناء ليس هداما لا نحن فرحون بالمدارس التي تعلم كتاب ربنا وسنة نبينا على ما كان عليه سلفنا فرحون أولا فرحون لا تدعو إلى طرق صوفية لا ولا إلى جماعات حزبية لا ولا تدعو إلى فلان ولا إلى إلا كلام ربنا وكلام نبينا على ما كان عليه الصحابة الكرام قال الله اتبعوا ما هنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فينبغي أن يكون النقد بيننا فيما يقوي مدارسنا الطيبة مدرسة عندها ضعف نقوي لا نسقطها لا نقوي طالما أنها على معتقد طيب ومنهج سليم على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى مذهب السلف نسقطها الجواب لا وخطاها تنبأ عليه وترشد الى الصواب وتصحح انتم تعلمون ان الامر يجري على التسديد والمقاربه يجري على التسديد والمقاربه فهذه المعلمه لم تؤتى العلم كله ولم تدعي انها قد اوتيت العلم كله فهي تعلم وتجهل تصيب وتخطئ وكلنا ذاك الرجل نعلم ونجهل نصيب ونخطئ قال مالك ابن انس إمام دار الوجرة كل يخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسائل الاجتهاديه يرجح فيها بحسب قوة الدليل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلهم أجران وإذا اجتهد فأخطى فله أجر واحد فلا ينبغي في المسائل الاجتهادية أن نتخاصم وأن نتعادى ونحصل بيننا ولا بر لا غلط هذا ينبغي أن يكون بيننا التراحم والمودة والمحدة إذ هذه المسائل قد احتملها سلفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلّي العصر إلا ببني طريبة. ماذا فهم الصحابة؟ منهم من فهم التعجيل، ومنهم من فهم التأخير، فعجل بعضهم وأخر بعضهم. هل عنف النبي صلى الله عليه وسلم على احد منهم الجواب لا لانه خلاف افهام خلاف افهام لكن لو المعلمه دعت الى بدع ننكر عليها ننكر عليها ننكر عليها لو قالت غدا المولد غدا المولد فهل ساكتب لخماسه هكذا يا اخوان وشيما والعصيبه جهزتم يا ايتها البنات فهذا ينكر عليها نقول هذه بدعه ولست اهلا بان تدرسي طيب لو قالت غدر الانتخابات اريدكم ان تصوتوا لحزب كذا ننكر عليها ننكر عليها هذه حزبيه نخرجها من الباب لو قالت لو قالت قدم عاشوراء فهل جهزتم الحمص والفول ماذا نقول هذه بدعه ننكر عليها لو قالت ايضا لو دخلت علينا الفصل بالمسبحه كبيره هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله قلنا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول إنهن مستنطقات نُمكِر عليها طيب ولو دخلت علينا أيضا لو لو دخلت علينا أيضا وهي كذلك تدعو إلى التعصب لبلا أو إلّا نُمكِر عليه التعصب مذموم في ديننا فكل يؤخذ من قوله ويرد لا نتعصب لأحد إنما من قاد وراء الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وقل جاء الحق وزهف الباطل إن الباطل كان زهوقا فاذا طالما هي هذه معلمة، صاحبة سنة صاحبة سنه وصاحبة معتقد صحيح على مذهب السلف على طريق الصحابة فالواجب أننا نجلها ونحترمها ونتأدب معا لكن هل هي معصومه من الخطأ؟ الجواب لا تصيب وتخطئ تعلم وتجهد وعلى المعلمات أن يكون قدوة صالح قبيح بالمعلمة ألا تكون قدوة صالحة بمعنى بمعنى تدخل على الطالبات وجلبابها ليس جلبابا شرعيا هذه قدوة حسنة لا قدوة سيئة تدخل على الطالبات وهي وراء الفايبر والواتس أب ما هي قدوة حسنة قدوة سيئة وتدخل على الطالبات أيضا وتمتعد من رائحة العرض قدوة سيئة وهكذا أيضا تدخل على الطالبات وصوتها يصل قبلها إيش لو صوتها يصل قبلها ها؟ فصيح إيش القدوة حسن لماذا؟ قال ربنا في وصايا لقمان لابنه واغضر من صوتك إن أنكر أصوات لصوت الحمير وهي يسمع صوتها من مسافة كذا وكذا لا بقت الصلاة طيب الله يحفظك يا جزاك الله خير طيب إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم جميعا ونحفظنا واياكم من كل سوء ومكروه ونوفق طالبات العلم الى كل خير ونسددهن الى كل صواب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بعد الصلاه ان شاء الله نتعرض لبعض الاسئله اما الكلام الذي يجري من قبيل القيل والقال ومن قبيل الفتن واشعال نارها ومن قبيل التعصب بفلان او علان فيجب ان تعرضي عنه لا فائده منه سوى الآثام والاوزار اما الساحه اذا كان فيها علم من اهل العلم الموثوق بهم فحبذا هل يجوز رفض الزواج في سبيل طلب العلم لا الزواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه فلا ينبغي لطالب العلم ولا لطالبه العلم ان ترفض الزواج بحجه طلب العلم ثم إن الزواج واين على طلب العلم فالنفس لا تستقر ولا تطمئن إلا بالزواج قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا أكمل تسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وبالمناسبة مرة كنت قد قرأت هذه الآية على شخص من أجل أن استحثه على أن الزواج سكن للنفس فلما قلت تسكن إليها وجعل بينكم موده ورحمة قال حوش لابد مني خيرا إن شاء الله ما حكم صبغ الشعر بما يسمى بالمش مع العلم أن القصد والنية والتجمل للزوج وليس التشبه بالكافرات على كل حال هذا قد توسع فيه النساء فإذا كان تغيير الشعر بالحنى مثلا أو بعض الأصفار فالأصل هو الجواز وإذا كان لتغيير الشيب فإن السواد لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد أما هذه الصبغات و هذا يكون له في بعضها طبق طبقه عازله ربما تعزل وصول الماء الى الشعر مما يعيق الطهارة فننصح المسلم ان تبتعد عنه و تحرص على التجمل بغير هذا اما الصرفه التي هي من قبيل الاشياء التي لا تكون عازلا كالحنا ونحو بعض الأعشاب ونحو هذا لا بأس بهذا وبعض النساء تقول أنها غير متشبهة وفي الواقع أنه نوع من التشبه فهذا لا يعرف نساء الإسلام ولم مثل على مثل هذا التجمل طيب ما حكم الصلاة في أرض مقصودة اختلف العلماء في صحة الصلاه الصلاه في الأرض المقصوبه على اقوال عده والصحيح الراجح ان الصلاه صحيحة واثم الغصب على صاحبها ما حكم تاخير صلاة الظهر بسبب المدرسه مع ان المدرسه لا تسمح لنا بالخروج لصلاه العصر ياسألت الرجال والنساء الخليفة الأصيلان. طيب. مع بأن المدرسة لا تسمح لنا بالخروج للصلاة، والمس ان المسجد قريب من المدرسة. على المدرسة أن تجعل مصلى إذا كان خروج الطلبة إلى المسجد يعرقل الدرسة أو المواد مما يؤخر تحصيل الطلاب، فعليها أن تجعل مصلى في المدرسة. يصلي فيه الطلبة ينبغي عليها هذا ولا تكون سببا في تأخير الطلبة عن تأذية الصلاة والتقصير فيها بل ينبغي أن نلزم جميع الطلبة بأن يشهدوا صلاة الجماعة حين التخلف عنها يعتبر سمة نفاق قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق هل الاولى دراسه العلم الشرعي ام حفظ كتاب الله حفظ كتاب الله والعنايه به هو اسس العلم الشرعي وراس العلم الشرعي وعلم شرعي بلا كتاب الله ليس بعلم فالعنايه بكتاب الله هو الاصل ما حكم ترك الدراسة في الجامعات المختلطة؟ ودراسة العلم الشرعي مع عدم رضا الأم في ذلك يجب ترك الدراسة في الجامعات المختلطة. ذكورا وإناثا واجب. ويأثم الاب الذي يأخذ ابنته إلى هذه الجامعة حرام عليك حرام حرام. لا يجوز لك أن تأخذ ابنتك إلى مثل هذه المحرقه ليست جامعة بل هي محرقه في الاخلاق محرقه في الدين محرقه في الأدب وإذا أردت أن تستبين ما أقول فلتذهب جولة هنا ليس دعوة إلى ان تذهب إلى هذه الأماكن لكن بعض الآباء يعان يظن أنه يأخذ ابنته إلى الدراسة. لا يا أيها الأب، أنت تأخذها ما يضيع دينها ويذهب بحيائها حرام عليك. ابنتك الغالية تضعها في هذه المحرقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنه أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خاضرة. وإن الله مستقرفكم فيها فينظر كيف تعملون فَاتَّقُوا الدنيا وَاتَّقُوا النساء واعلموا أن أول فتنة بَنِي إسرائيل كانت في النِّسَاءِ والنبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ يقول إياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحم الموت أي أخذ زوج فليحذر الأب أن يضيع ابنته بأن يذهب بها إلى المدارس المختلطة والجامعات المختلطة بنين وبنات الواجب عليك أن تدرسها إن احتاجت إلى مدرسة بنات ثم حتى مع دراستها في مدارس البنات عليك واجب المتابعة لها فإن كثيرا من هذه المدارس صارت خرابا أخت مستقيم أهلها نزعوا منها الحجاب أو عمل ويريدون تزوجها من رجل مخالف. هل يجوز أن تتزوج بدون علمهم والهروب من البيت وهذا مع العلم أن هذا المخالف يسب أهل النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال لا توافق على هذا الزوج وعليها أن تدعو ربها أن يصرف عنه هذا البلاء وتلح على الله أما يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم وعليها بعد هذا أن تقنع أبويها بحال هذا الرجل وبشر ما هو عليه ثم بعد ذلك تستعين بأرحامها تستعين بعم عاقل تستعين بخال عاقل تستعين بصديقة للعائلة عاقلة تدرك وتفهم تستعين بعض الله عز وجل بمثل هذه الأسباب أما أن تتزوج بدون علم أهلها فلا لا نكاح إلا بولي وأبوها لا تفعل هذا وإذا قبل الأمر ان تلزم بهذا الزوج الذي لا ترغب فيه وهو يسب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فانها ترفع امرها الى القضاء والقضاء يمنعون هذا القضاء يمنعون هذا عليها ان ترفع الامر الى السلطان في مثل هذا الامر نسال الله العظيم ان يفرج عنها ونسأل الله العظيم أن يكفيها شر هؤلاء جدتي كبيرة في السن ولديها وشم في جسمها ماذا عليها الى الله عز وجل لأن الوشم يعتبر من كبائر الذنوب لعن الله الواشمة والمستوشمة التي وشمت والتي تعمل لها الواشم ليس عليها أكثر من هذا لأن في إزالة الوجه ربما يقول فيه ضررا عليها مع كبري سنيان هل يجوز التسمية بالأسماء الآفية آية ساجدة على كل حال الآية في اللغة هي العلامة التسميه بمثل هذه الأسماء التي قد يتردد حتى في مفهوم مدلولها ساجده امم فيها ثنى ومدح وتزكيه انصح بالابتعاد عن الاسماء التي يكون هناك تردد في فهم معانيها ودلالاتها لماذا تلجئين إلى التسميه بساجده و مثل هذا أنصح بالتسمية بكل اسم له معنى حسن وله تاريخ مشرق فاطمة زينة خديجة عائشة ولسنا نحرم بقية التسميات لا لكن هناك تسميات فيها غرابة فيها استغراب من أجل أن يأتي بكل ما هو جديد استوقفني أب مرة وذكر لي اسما هو لفسه لا يستطيع أن ينطق به قال ما معنى؟ قلت ما أدري ما معنى من الذي سماه؟ قال أمها على كل حال التسمية من حق الأب وليست من حق الأم لا باس بمشاورتها ومشاركتها هذا منطير لكن من حق الولد عليك أنت أيها الأب حسن التسليم. أنا إمرأة إن متزوجة وأرغب في تعلم العلم الشرعي وعندي مسؤوليات. أحيانا لا أستطيع التوفيق بين دراستي وبينه. وأحيانا زوجي ينتقد تقصيري في بعض أمور المنزل. ولن يريد التفرق. على كل حال فاتقوا الله. ما استطاعتم وتنظيم الوقت أمر مهم تنظيم الوقت أمر مهم عليك أن تنظم وقتك وحق الزوج من غير يعتبر واجبا والعنايه بالأولاد أيضا بعض الأخوات بحجة طلب العلم تركت الامور كلها غداء الزوج ربما بعض العصر وإفطاره هو يجهز قهوته وهكذا ايضا ربما هو الذي يكوي ثيابه موجود وهكذا ايضا ربما لا تقوم له بما ينبغي ان تقوم به عاده وفي رز الناس بل بعض من هذا ربما بعض قد يضطر الى ان ياخذ المكنسه من اجل ان يوضب البيت على كل حال على المرأة أن ترتب الامر الله قد عظم حق الزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب لذب الرجل الحازم من إحداكم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يا معشر النساء تصدقت فاني اريدكن اكثر اهل النار فقامت امراه من صدقه النساء سفعاء الخبدين قالت مما يا رسول الله قال تكفرن العشير وتكثرن اللاعب لو احسن اليها زوجها الدهر كله قالت ما رايت منك خيرا قال ولذا من حكمه الله ان الطلاق بيد من بيد الرجل لو كان الطلاق بيد المراه لطلقنا الرجال مرات عديده فالمقصود من هذا على المراه ان تعرف قدر زوجها و حقه وان تنظم حياتها فوقت للدراسه ووقت للقيام باعمال البيت ووقت للاطفال ووقت للمذاكرة وإذا أرادت لزوجها أن لا يتعقبها ولا ينتقدها كثيرا عليها أن تشغله هو بالعلم هو ايضا ينشغل بالعلم فيتعاون على تحصيل العلم جميعا طيب أبو تأخرنا رجل الله قد رأته أربعة مرات هذا الحد الشرعي كيف أربعة مرة؟ قال وفي كل مرة تكون حائضا ما حكم ذلك؟ على كل حال هذا الأفضل أن يسأل المفتي مباشرة يعني السؤال غير واضح قد يكون هو قد استفتى غيرنا وأجابوه بوقوع الطلاق فصار يطوف على المشائف طلاق الحائض فيه خلاف بين العلماء وجمهور العلماء على أنه يقع مع الأئمة واختار شيخ الإسلام وجميده من القيم وجمع من أهل العلم أنه لا يقع لأنه ليس ليس طلاقا على العده التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقد غضب عب... النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حايل فقال مرهفا راجعا حتى رحيد فطفه ثم تحيط خطته ثم ان شاء طلق وان شاء ترك يعني يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه بخصوص الخمار أنا لست مختمره وعندي مشاكل في التنفس حساسية ووجاج يمنعني من التنفس بالخمار الخمار واجب على المرأة أن تغطي وجهها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عوره كلها عوره فإذا خرجت استشربها الشيطان وقد قال ربنا وليضربنا بخمورينا على جيوبهم فالمرأة يجب عليها ان تغطي وجهها وبدنها كله وإن كان قد قال بعض العلماء بجواز كشف الوجه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقالوا الوجه فصحيبه المسألة وجوب ستر الوجه وعلى كل حال هذه المرأة عليها ان تتقي الله ما, ما استطاعت وأن تغطي وجهها إلا بمقدار ما يحصل به التنفس ودخل الضرر المدرسة للبنات والمدرسات يساف والمدير رجل والغفير رجل وعامل المقصف رجل وهناك آخر هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح هذا أيضا فيه اختلاط وولو رجل واحد بعض المدارس للبنات ومعلمات وعندهن مدير عندهن مدير ينبغي عليه أن يستحي ويخرج من هذه المدرسة وهن عليه زرافات ووحدان ولو كنت حتى مختمره سيستدعيك من أجل الإصاص من أجل شكوى من ولي الأمر من أجل من أجل لا تدرسي في مدرسة أو تدرسين بها رجل. طيب يا اخواله هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وجزاكم الله خيرا